بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين